سلام يا خيار جماعة احنا اللي كنا بدأناه بما ان انتم مش معانا احنا بنعمل يو... اه... اسبوع كتاب مقدس واسبوع تاريخ نيسا فاحنا الاسبوع ده كتاب مقدس فاحنا كنا تكلمنا حكينا قبل كده قصة مين جدعون حكينا شمشون هل فاكرين حاجات دي ولا ايه؟ ايه ما تسفناش ايه؟ طيب احنا النهاردة نتكلم عن يفتاح الجل عادي يفتاح الجل عادي ده حد يعرف حاجة عني؟ ليه؟ ما رضوش حد يعرف حاجة عنه؟ ده ايوه هو يتميز خالص بالحكاية بتاعت ان كان في واحد راجع من الحرب وندر ندر غلط وطلعت بنته فاكرين الموضوع ده؟ طيب فخمس دقايق كده نرجع بس ورا نشوف ااا افتاح الجلعادي ده كان احد قضاة بني اسرائيل وقلنا القضاء دول اللي هم ايه؟ كان قاضي او كان حاكم ولا ايه؟ أو مالكان قائد كان قائد قدر بن إسرائيل هو كان قائد لبني اسرائيل ما كان شقادي اللي هو كان حاكم او كان ملك طب سفر القضاء ترتيبه ايه؟ تفتكروا تعال نرجع نقول المقدمة بتاعت المرة اللي فاتت بسرعة برضه كده ربنا اول ما خلق في سفر التكوين خلق مين آدم كويس بمناسبة خلق الكون في كام يوم سبعة خلق في سبع خلق في ستة واستراح في السابع يبقى خلق في ستة نمشي كده في احداث بسرعة بسرعة خلق الارض وابتدت الارض تفسد او اما خلق ادم وادم نزل على الارض ابتدت الناس يا ماجد تعمل ايه؟ تزوغ وتبعد عن ربنا ابتدى ربنا ي... لا الارض كلها مش كويسة باستثناء مين؟ باستثناء مين؟ ها نوح برافو باستثناء نوح جاءت قصة الفلك ونوح وولاده ومراته وجواز ومراتات ولاده كان كل ده عددهم تمانية نوح ومراته وكان عنده ثلاث ولاد كل واحد متجوز يبقى كده عددهم تمانية فربنا جت قصة الفلك ونوح ركب الفلك وخلاص الأرض كلها ماتت ما تبقاشها اللي هي الناس دي طلعوا من الفلك وابتدوا يعيشوا تاني ويكتروا ويمنوا الأرض بعد ما قطروا ويميلوا الأرض ابتدى ترجع الناس تاني ايه تزوغ عن ربنا ربنا تطلق يدور لأ واحد حلو خالص اللي هو إبراهيم إبراهيم ده هو الكويس فقال له اخرج من أرضك وعشيرتك وتعالي هديك أرض طلع إبراهيم ومشي وجي بعد إبراهيم خلف ها إسحاق برافو وبعد إسحاق خلف يعقوب يعقوب خلف كم واحد إتناشر دلو هما الضباط بني سعيل إتناشر وجد قصة يوسف اللي هو كان من ضمنهم يوسف يوسف اخواته زعلوا منه وتضايقوا وبعوه وراح فين يوسف ها مصر برافو دخل مصر وعاش وجات القصة بقى فرعون ويوسف بقى هو الملك بتاع مصر او مش ملك مصر رجل التاني في مصر وما كانت في مجاعه في الارض كلها فاكرين الحلم بتاع الملك لما قال قال له هتبقى في مجاعة على الارض سبع سنين وفي شبع سبع سنين اتذكر جت قصة يوسف ويوسف بعد جاب أهله من من بني إسرائيل وعاشوا معه في مصر دي أول مرحلة لليهود إنهما دخلوا مصر أول أول مرحلة لليهود إنهم دخلوا مصر اليهود كانوا عزيم في فلسطين أو في إسرائيل أما يوسف هو اللي بعد جابهم عاشوا معه في مصر عاشوا في مصر كم سنة حوالي حوالي أربعمية وشوية كانوا دخلوا كم واحد شعب بني إسرائيل دخل في مصر كانوا كانوا جميع واحدة نحن قلناها لا سبعين واحد طلعوا ستمائة ألف واحد في فترة حوالي 450 سنة بالتقريب كده طلعوا ازاي بقصة موسى اللي هو موسى كان موجود والشعب صرخ لربنا ربنا بعت موسى خرج شعب بني إسرائيل موسى خرج الشعب ومشي وموسى مات في السكة أنا بختصر خالص ها وجاء بعد موسى مين التلميذ بتاعه برافو يشوع يشوع هو اللي خد الشعب قاده ودخله أرض الموعد وسكنه هناك والشعب فضل عايش كويس بس عمل حاجة غلط خالص هي بقى اللي بتدت بعد كده مسلسل المشاكل ربنا قال لهم اطردوا الناس الغريبة من الأرض دي ما تسكنوش معاهم لكن هم ما سمعوش الكلام وخلوهم موجودين وسكنوا معاهم فبالتالي ابتدوا يسمعوا ليهم وابتدوا عبدوا أوسانهم وابتدا يقولوا ما فيش حاجة اسمها ربنا خلاص وابتداوا يقعوا في مشاكل هي دي يبقى فتره القضاء كل ما يزيغوا وينسوا ربنا يا ربنا يسيبهم يرفع ايده عنهم يبتدوا ناس شعوب غريبة تيجي تستعبدهم يصرخوا لربنا يا رب طب احنا اسفين يجي بعت لهم شمشون يجي مخلصهم بعد ما يموت شمشون يعيشوا سنة واثنين وثلاثة كويسين ويرجعوا يزيغوا تاني أول ما يزيغوا ويبعدوا عن ربنا ربنا ايه يرفع ايده عنهم خلاص سابوني يجي ربنا سيبهم تطلع ناس تانية زي الأموريين المديانيين يروحوا يستعبدوهم يا رب ما عليش إحنا أسفين سمحنا يجبعيت لهم جدعون فضل في القصة دي كم قاضي كم قاضي كم سفر القضاء حوالي حوالي 12 قاضي وآخر القضاء اللي هو صامويل وجيه بعدها بقى شاول وداول فمن ضمن القضاء دول هي قصة افتاح اللي نحكيها النهاردة شعب من اسرائيل كان ماشي برضو مع ربنا كويس وبعد كده ايه زاغ وسب ربنا فربنا خلاص رفع ايده عنهم فكاد ناس اسمهم بني عمون حبوا يحاربوا بني اسرائيل بني عمون دول ايه حكايتهم بني عمون دول كان فيه حصل بينهم وبين بني اسرائيل موقف قبل كده بس هنحكيه في مسلسل القصه <تصفيق> انا مطنش كتير بس مشان فى اطنش اكتر من كده كان في واحد اسمه جلعاد ده راجل كبير متجوز ومخلف وعنده ولاد وبنات فمن ضمن الاولاد دول عنده ولد اسمه يفتاح بس يفتاح ده مش جايبه من, من مراته كان متجوز بطريق غير شرعية ومخلف يفتاح اما افتاح ده كبر ابتدى يورس مع أخواته و أخواته طردوه قالوا له لا انت مشاخونة وانت من أمرأة غريبة اطلع براها و فعلا طردوه ساب البلد وطلع طلع قاعد برا البلد خالص فابتدت تروح له الناس اللي هم مش كويسين يا رجال البطلين وابتدوا يشتغلوا قطع طرق دي كان يفتح الجل عادي. كان حد مش كويس أو هو مش كويس اطرد من أهله وقاعد برا المدينة وابتدوا يسكنوا معه الناس اللي مش كويسين وابتدوا طرق. بعد ما اطرد بني عمون قوم هيحاربوا بني إسرائيل فبني إسرائيل او اهل جلعاد يعني متضايقين طب نعمل ايه احنا جيشنا ضعيف طب مين عندنا قوي قال لك افتح هو والناس اللي معاه طب نروح نجيبه طب مش يقبل ده احنا طرضينه طب معلش نحاول نستعطفه خدوا بعضهم وراحوا فعلا يا افتح وتعالى ونحارب مع بعض او تحارب عننا وتنقذنا من البني عمون دول قال له انتم مش شرطتوني اسمعنا جيل لي قال له ما خلاص بقى اللي فات مات ونبتدي من جديد قال له انت خلاص بشرط ارجع بس بشرط اللي هو ايه؟ اللي هو اول ما هرجع معاكم ولو انتصرت وربنا سلم بني عمون لي انا هبقى الملك بتاعكم قال له خلاص تعالي جابهم وسط البلد والناس كلها موجودين وقال لهم على الموضوع ده انا لو رجعت وانتصرت هبقى أنا الملك بتاعكم قال له ماشي احنا مفقين على كده فهو ابتدى بالطرق السلمية قال لك ازاي قال لك بدل ما اخش حارب راح جاب ناس من عنده وبعتهم لبني عمون واقول لهم روحوا قول لهم انتوا ليه جايين انت تحاربونا يعني ليه ليه لازمتوا الحرب احنا عايشين في سلام ليه بتحاربونا فراح جم بني عمون اتلككلهم بصراحه اه احنا نحاربكم عشان انتوا واخدين من عندنا ارض وردوا الارض بتاعتنا واحنا منحاربكمش ارض ايه يا عم اللي احنا واخدينها منكم احنا مش واخدين منكم ارض رجعوا بيتكلموا على حاجه من 300 سنه ورا ايه بقى الحكايه كان في واحد اسمه سيحون دا كان ملك حارب العمونيين دول وخد منه بحطة أرض. أنتم تاهين معايا ولا انا قلت أسماء كتير. قولة تاني واحد ملك اسمه سيحون سيحون ده حارب بني عمون وخد منه بحطة الأرض مثلا اللي أنا واقف في ذي هذي. امتلك الأرض دي وطارد منها العمونيين وخلاص وعايشين في الموضوع ده درهم سنين. شعب بني إسرائيل ده أنا بقول لكم من 300 سنة قبل الموضوع ده. وهو طالع من مصر وماشي فيعدي من الأرض دي طلب من شعب اسمه المؤابيين ممكن اعدي لو سمحت من أرضكم قالوا له لا فراح للعمونيين لو سمحت ممكن اعدي من أرضكم قالوا له لا طب ما هو لازم يتنقل للجنب ده يعدي ازاي فراح لسيحون يا جلاله الملك نعدي من أرضكم قال لهم لا ده مش قال لهم لا وبس وعمل حاجة اكتر راح جاب جيش وطلع يحاربهم أما جاب جيش وطلع يحاربهم هم بما ان معهم ربنا انتصروا كان لسه في الشعب كان لسه ماشي كويس في الفترة دي. انتصر على سحون وامتلك حطة الارض كان المبدأ اللي ماشي زمان انا لو حربتك من حق أخذ ارضك ما بعض بها الارض بتاعتك واخدها من مين حتى لو انت كنت واخدها من فلان اللي جنبك دي مش كنصطي انا حربت وانتصرت بقى دي امتلكها وفعلا دل حصل مع بني اسرائيين حربوا سحون ده وامتلكوا حطة الارض دي والارض دي كانت في الأصل بتاعت بني عمون برافو فهما بقى بني عمون سكتوا 300 سنه ورايعين بقى يفتكروا يقول لك ايه يا بني اسرائيل ادونا حتت الارض انتوا واخدينها مننا فراح يفتاح حكى لهم القصه ودي من 300 سنة طب وما خدتوهاش ليه من ساعتها انتوا رايحين تفتكروا دلوقتي وبعدين المبدأ بتاعنا اللي هو ماشي اللي هو ايه اللي بيحارب وبينتصر بياخد الارض فديم ملكنا قال لهم خلاص اسكتوا انتوا عايزين تحاربوا احنا هنحارب ما عندهاش مشكله وربنا يقضي بيننا وبينكم وفعلا هيطلعوا للحرب فجاء افتاح ندر ندر غلط ندر مش صح وقال يا رب أنا هطلع حارب بني عمون وإن انتصرت عليهم أول ما هرجع بيتي اللي هيطلع يقبني هقدمه لك زبيحة فحد ينفع يندر الندر ده؟ أعوّم الندر كده الله يطلع من بيتي هقدمه لك زبيحة؟ طب افرض لطلع دي انسان هقدمه طب احنا ما نقدمش بشر احنا ممكن نقدم حيوانات اه هو كان عايش في الأول وسط مين مش إحنا قلنا كان شغال قطع طريق وكان مع ناس مش كويسين فهدوك دول من الأمم فالأمم بالنسبة لهم عادي جداً اما يجوا يقدموا للاوثان ممكن يقدموا بشر لكن احنا عندنا مفيش تقديم بشر احنا حتى اما ربنا طلب من ابراهيم يقدم ابنه رجع في الاخر قال له لا ما تقدمش عشان ده كان اختبار فراح جدعون يفتاح اسف نذر النذر ده وطبعا ده نذر كان غلط ومم طلع حارب وربنا وقف معاه منتصر وهو رجع فرحان لقى بنته طلعاله بالدفوف وفرح وزيطة راحت قابله شق هدومه وقال لها قدرتيني وداقتيني وابتدى حكى الموضوع فهي خلاص قالت له قدام طلع من بؤك وانت ندرت كده خلاص يبقى انت لازم هتنفذ وانا بس سيبني شهرين اروح ابكي عزرويتي انا واللي معايا وخلاص ورجع قدمني زبيحة وفعلا سبع شهرين ورجعت بعض الشهرين ونفذ النذر بتاعه وموتها حصل موقف بقى فاكرين ونحن نحكي جدعون كان فيه جدعونا محارب وانتصر قالوا كده صبت اسمه صبت إفرايم قالوا انت ما خدتناش الحرب ليه صبت إفرايم دول جوبنا شوية يفضلوا الواعدين مستخبيين ومستخبيين وأول ما الحرب تخلص يكو طلعين انتو مخدتناش ليه معاكو احنا كنا عزيننا حارب مش احنا كان من حقنا نحارب وانحنا من حقنا وانحنا من حقنا كله عشان كل ياخدوا الغنيمة لكن في الحرب يفضلوا مستخبيين ما يطلعوش وفعلا ده حصل مع يفتح برضه بعد ما يفتح كسب راحوا بعتوله انت ليه ما خدناناش في الحرب تأخذ سبط من وتروح تحارب واحنا ما نروحش ازاي قال لهم انا بعتت لكم انتوا اللي ما رضيتوش تيجو هو كان بعت بس هم رفضوا واستخبوا يعني وبعد الحرب انتوا جايين عشان تاخدوا اللي تقولوا ليه ومش ليه وتشتد بينهم الكلام وقامت بينهم حرب حرب بين مين؟ صبت ابراهيم وبين ها؟ يفتح برافو اللي هم بني جلعاد حربوا سبت ابراهيم وبما ان يعني دي لسه, لسة طالعين من الحرب وجداد فصبت بني جلعاد هم اللي كسبوا سبت ابراهيم انتصروا عليهم في الحرب وموتوا منهم كتير وبعدين برضو لسه الدنيا بينهم وبين بعض مش كويسه صبت بني قلقيل عاد قاعدين في النص بين صبت مناسه وبين صبت ابراهيم وابتدوا عملوا حركة زيادة كمان ايه هي بقى قال له خلاص صبت ابراهيم ده بقت بالنسبة لهم بينهم بعض عداوة فعملوا لهم كده ايه مطب كل اللي عايز يعدي من صبت ابراهيم بيعدي على بني قلقيل عاد يجوا موقفينه انت ابرايمي قول لهم لا انا مش ابرايمي فهمهم كان فيهم لهجنه في الكلام انتوا عارفين احنا دلوقتي الاجانب ما عرفوش ينطقوا الخاء صح لو قلت الواحد اجنبي يقول مثلا كلمة فرخة ما يعرفش يقولها الخاء عندهم وقع ما يعرفش يقولها فبرضه بني ائرام كتشين عندهم وقع ما يعرفش يقوله شين فكان بني جلعادهم قاعدين او اهل جلدتهم قاعدين لا واحد معدين انت ابرايمي يقولهم لا مش ابرايمي طب قول شو قلت قول كلمه شبلت فيقول لهم سبلت ما بيعرفش انت واشين قول له بس تعالى وقعت ويجوا مواتينه موته كم واحد اثنين ألف واحد ما كل واحد بيؤبه ما عرفش يعني يمسك نفسه في الكلمة فيا كت حركة ذكية منهم شو ولت ولتي وساعتها بنيج العهد موتوا من من صبت إبراهيم اثنين ألف واحد وبعديها مات يفتاح وقضى الأسرائيل كم سنة ست سنين كل الفطط الحكم بتاعت يفتاح ست سنين تمام؟ يبقى خدنا إحنا المرة فاتت قدعون وابدي شمشون والنهاردة يفتح القلعة دي اللي يندر ندر اللي نقد نفهمه بقى الموضوع ده اللي يندر نادر يبقى ندر صح وإن كنت شاكك في ندرك اسأل فيه اسأل أبعة اعترافك اسأل حد لكن ما نفعش يطلع من بؤك كلام وخلاص لأنه لا يطلع من بؤك هيتنفز هيتنفز ما نفعش الإنجيل بيقول لنا إيه أن لا تندر خير من إيه أن تندر ولا تفي الأحسن إنك ما تندريش أحسن ما تندني وما تقدريش تعملي الناس اللي تندر نادر تقول إيه يا رب إن كنت معاي في, في الامتحان وحصل كذا وجبت درجة كذا أنا هصوم كل يوم لحد الساعة 6 أنا أعرف ناس لحد النهاردة اللي ذرف معين ندروا يا ستة عاد إن حصل كذا أنا هصوم في صيامك على طول صيامك أصوم للساعة ستة فعلا حصل وبقى بالنسبة لهم دوائتي تئيل أو النادر الأول كانوا بينفذوه لكن دو وقتی بایت ایل قوی علیه قبل ما تطلع من بقك ندر و تندر اسأل اب با اعتراف اكفر. ربنا المجد الدائم لابد <تصفيق>